لله منفت السماوات والأرض <تصفيق> يهغ لمن يشاء إلهاً ويهغ لمن يشاء الذفور هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ uz man Oh, my. اشتركوا في القناة فالعجبون أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا <تصفيق> متنا <تصفيق> قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُطُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيزٌ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِ لما جاءهم فهم في أمر مريح <تصفيق> I'm finally وأنقلنا فيها <تصفيق> وذكر لكل عبد